أن حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفّا